50 languages. <تصفيق> <الصفات، ثلاثة. تصفيق> هي هي لديها كلب حر ين. الكلب كبير الكلب كبير عش حين ي. هي لديها كلب كبير لديها كلب كبير هي لديها, كبير. هي لديها بيت هي لديها بيت البيت صغير البيت صغير عش هي. هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير حيس هو يسكن في فندق هو يسكن في فندق الفندق رخيص الفندق رخيص هر حقش هو يسكن في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص هو لديه سيارة هو لديه سياره ماشينر لاقو السياره غاليه الثمن هو لديه سياره غاليه الثمن هو لديه سيارة غالية ثممن رمان يج هو يقرأ رو هو قر رو رمانر شةوا م الرواية م رمن شغم يج هو يقرأ رواية مملة هو يقرأ رواية مملة أر فيلماً <تصفيق> هي تشاهد فيلماً <تصفيق> هي تشاهد فيلماً فيلمه <تصفيق> وئئ بشي مثير الفيلم مثير Қар вузап зnsinn шарафілмам яплэ. Үйя тушаүд філмам муұтиран. Үйя тушаүд філмам мутиран. Үйя тушаүд філмам мутиран.